يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجير لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نثيم إذا عَلَيْهِ عليه آياتنا قال أساطير كَلَّا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنا يَوْمَ عَلَّ رَبِّ يَوْمَ إِذِلَّ مَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ لَبَنَارٍ لَفِيعِلِينَ وَمَا عدرك ما عليون كتاب مرقوب يشهده المقربون إن لبرارا في نعيم على لرايك يا تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيلا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبون إلى أهلهم قلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www islam-call.com